يوم القيامه ان الله لكل شيء عليم الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وسيهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاذن والعدوان ومعصيه الرسول وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارٍّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ الله